والقلب والقلب شاك عليل لا كان نور ولولا غربتي ما غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران الشوق وأسنانك وليل طويل. وَنِيرانُ شَوْقٍ وَأَسَنْبَاكٍ وَلَيْلٌ طَوِيلٌ وَلَكَ الْأَرْضِ وَمَا رَجَاءٌ غَيْرَ أَنْ تَسْعَى إِلَيْكَ السَّبِيلٌ